وَلَا تَمْنُنُوا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا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 إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ, والنطيحة وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَ النُّصُبُ وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشعون.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 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم إذا آتيتموهن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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا جوهكم فاصلوا جوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتهروا وإن كنتم مرضاء وعلى سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط من الغائط أو لمستم النساء أفلم تجدوا ماء أم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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وعذرتموهم وأقربتوا الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم لا أكفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلاكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَوْسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطْبِيرُ لا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صارا قذنا ميثاقهم فنسحظم مما ذكروه فنسحظم مما ذكروه فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 عليكم إذ جعل فيكم أمبين وجعلكم ملوكه وأتاكم وأتاكم ما لم يأت أحد من العالمين.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 وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فارق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محضمة عليهم محضمة عليهم أربعين سنتي هون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتسل عليهم نبأ بن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلك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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءا أخي قال ياويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءا أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس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 فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله وبتقو إليه الوسيلة وبتقو إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا ليافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم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 فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ان انزل التوراة فيها هدى ونور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 ومن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك فاولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مغيم مصدقا لما بين يديه من التورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعل منكم شرعتا ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمّته وحيدة ولكن ليبلّواكم ولكن ليبلّواكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 ويأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسضوا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. والذين آمنوا فإن حِزْبَ الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَلْعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ أولئك شظوا ما كانوا وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الْضَّبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَةً وَعَمِلَ صَالِحَةً فَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِثْقَالَ قَبْنِ إِسْرَائِيلَ وَأَضْلَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَ كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبوا فريق كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا ألا تكون فسنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه متخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 جناة تجري من تحتها الأنهار جناة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هدياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ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 والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالْطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران, أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت رحبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن غتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذقرا ولا نكتب شهادة ولا نكتب شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فإن عثر على انهما استحق اثما فاخران يقومان مقامهما يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فينقسمان فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ بالشهادة على وجهها، على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله وسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا لا علم لنا إنك أتعلم الغيوب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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مظيم اللهم ربنا آذل ربنا آذل علينا ما إدتم من السماء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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَظِيْمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَكْذُوْنِ وَأُمِّيَ إِلَى هَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْقٍ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ